ياكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسسو إليهم إن الله يحب المقسمين.